فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المستقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ أَيْمَانِهِم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي يَمِينِكُمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ لا أئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أيمان لهم لعلهم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 ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبغت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآث الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين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 الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان ومن يتولهم من كُم فَاُولَ اِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُل اِن كَانَ اَبَاؤُكُمْ وَابْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَاَمْوَالٌ قَدْ تَرَفْتُمُوهَا وَاَمْوَالٌ قَدْ تَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَا سَاكِنُ ٱلْأَرْضِ يَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى القوم لَقَدْ نَظَرَكُمُ اللَّهُ في مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ فَمَا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 يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون انكثرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله.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 هذا ماَا كََلتُئ فثكُم فَذوق ماَا قُثُم تَكْنِزون إِ عِدََّ الشهورذَ اللهَّه فنَا عشرَ شهرَهرم ف كتَابِالناه يَوْم خَلَقُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَربَ مِنْها أَربة حُرُم ذَِلكَ الدّين القم فلَا تَظْلِمُ فِيهِ أَمْ حُسَكُم وَقاتِلُ الْ المُشِكينَكفَةَ كماَمَا يقاتِلونَكُم كَ وَلَم أَنَّ اللهَّه مَ المُتَّق انما المن في زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يحلونه عاموا ويحرمون عاما ليواطئوا عده الله ليواطئوا عده ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء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 إِلَّا دَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إذ هُمَا فِي الْغَارِ وَيَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إن الله معنا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 والله عليم بالمتقين إنما يتأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كرههم بعاصهم فثبطهم وقيل افعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خباوا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم ثم ماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد بتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كاربون ومنهم من يقول اذلي ولا تفسني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 قُلْأَ فقُب أَوْعَ أَوكَروح ال النَّ يُدَقَلَ مِنكُم إكُم كُنتُم قَوْمَ فَاسِقين وَم مَنَاهُم أَ تُقُبَلَ مِنهُ نفَقاتُهُم إلا أَهُ كَفَوبِ اللهَّهِ وَبِرسُولِهِ وَلَا يَأتُ نَف الصولااتَ إِل وَهُم كسالا وَ يأْتُون الصَّataَ إ وَهُ حsala wala يُ Fiقُون إَّ وَهُ ka diho Salatuُ jibka أَ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 لو يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا وَلَهُ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ بِالصَّدَقَاتِ فَبِأَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَوَسَّعَ لَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ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 الَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ مِنْ يُحَادُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ الَّذِينَ يَسْتَهْزِئُونَ بِاللَّهِ وَبِالَّذِي أَنزَلَ مِنۡهُ عِلۡمٗا وَبِهِۦ يَسۡتَهۡزِئُونَ فَكُفُّوا قَوۡلٗا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلصَّبۡرُ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡغَفُورُ وَلَئِن سَأَلۡتَهُمۡ لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض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 أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعلى الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 استأذن كون القول منهم وقالوا زرنانكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون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 تولوا وأعينهم تفيض مِنَ الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء قضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون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 يحلفون لَكُمْ لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاتقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم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 سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خَلَقُوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم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 لا تقم فيه أبدا لمسجد أستس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتظهروا والله يحب المظهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى مِنَ الله ورضوان خَيْرٌ أم من أسس بنيانه على شفاجر فينهار ورضوان خَيْرٌ أم من أسس بنيانه على شفاجر فينهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِنُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ مَا كَانَ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِهَا تَبَيَّنَ لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كانت تغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ من إن إبراهيم لأواه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بِكُلِّ شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من ذور الله من ولي ولا نصير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 وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا, وظنوا أَن لَّمْ يَج آمَنَ اللَّهُ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ رَمِيمٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْغَوْنَ مَوْطِئًا وَلَا يَظْهَرُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِن عَدُوٍّ نَّيلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا يُ فقُونَ نَقَقَتَهُ صَغَةَ وَلَا كَبَِةَ وَلَا يبطَعونَ وَاديا وَلَا يَقَط نَوادِهًا إاقُتِبَ لَهُم لِيجزَهُ اللههُ اححتَنَمَا كانوا يعملون وَماَا كانَ المُؤمنِونَ لِيَم فيِرُكَّ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلُّةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَََّّينَ آممَهُوا فَزادَتهُ إم نَ وَهُمْ يَسَّدشِعُون وَأََّاَّينَ فِي قُلوبَِّ رَبُ فَزادَتهُ رِجِسًا إلىى لِجسِهم وَمااتُ فَزَادتهُ رِجِسًا إلى رِجسِهِم وَمااتُ وَهُم كَافِعون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 صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ